A'udhu bi-Allahil-Sami'il-Alim min al rajim bismillahi'l-Rahmanir-Rahim rahim كما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية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 وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إنا لَمَّا طَغَلْنَا أُحَمِلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا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 فهي يوم إذواهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذين ثمانية يوم إذين تعرضون لا تخفى منكم خافية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 Fijanatinalia jannat aliyah qutufuhadaniyah kulu wa shrubuhani'an bima aslaf tum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 INNAHU LA QAWLU RASULIN KARIM WA MA HUWA BI QAWLI SHA'IR QALILAMMA TUMINUN WA LA الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لقطعنا منه الوتين. فَمَا منكم مِنْ أَحَدٍ عنه حاجزين.